بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبَرَاهِيمَ وَمُنْسَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ونأحد. اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على الكمال، لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد بسط يدك للقب بسط يدك للتائبين وفتحت بابك للسائلين وسترتبح حكمك على العاصين فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد أنت أغنيتنا ونحن الفقراء فلك الحمد نحن عبيدك الأذلاء الذين رفعتهم فلك الحمد لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجه لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك وعظيم إحسانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وأصحابه السادة الغرر اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل علينا رحمة من عندك أن تنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وترد بها غائبنا وتشفي بها مريضنا وترحم بها ميتنا وتغفر بها ذنوبنا وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة وتنجينا بها من النار برحمةك يا عزيز يا غفار اللهم زينا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان اللهم إنا نسألك إيماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفد وصحبة نبينا محمد في أعلى جنات الخلد اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وسحر الساحرين وعين العائنين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعود بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام حائزة على كل خير سالمة من كل شر اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين ومن حقد الحاقدين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان لكل خير وبر وإحسان اللهم ارفع به راية التوحيد في كل مكان واقمع به أهل الشر والفساد والعدوان يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي اللهم احفظهم اللهم أم اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غالمين يا رب العالمين إلهنا يا غوث المستغيثين ويا قوة المستنصرين ويا أمان الخائفين ويا عدّة الصابرين ويا عدّة الصابرين إخوان لنا في أرض شتّا من الأرض إخوان شتّا لنا قد مسهم الضر وانت ارحم الراحمين اللهم ارحم رهابهم اللهم ارحم جراحاتهم اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم اللهم ارحم أنين الصغار اللهم ارحم بك الثكالى اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدهك الأمر أمرك والعبد عبدك والكل في قبضتك والكل في قبضتك اللهم عجل بنصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين يا رحيم كن بهم رحيما يا لطيف كن بهم لطيفا يا ربي لا تجعل على لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا إلى هنا، إلى وقفنا ببابك والملك لك، وقفنا ببابك والملك لك، وما خاب يا رب من أملك، وما خاب يا رب من أملك، نسألك من كل خير خزائنه بيديك، ونعود بك من كل شر خزائنه بيديك. نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك يا رب العالمين إلهنا إلهنا أنت العلي العظيم ونحن الفقراء أنت الغني, أنت الغني الحميد ونحن الأذلاء أمن بغناك على فقرنا وبقوتك على ضعفنا اللهم علِّق قلوبنا برجائك واقطع رجاءنا عمَّن سواك اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا ويوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا يوم كتابنا ويستر حسابنا ويستر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل الريان في الجنة بابنا والمستفأ صلى الله عليه وسلم جارنا وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضmue بعدها أبدا إلى وقفنا ببابك مقبلين عليك راجين لما لديك متضرعين اليك اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا وعافنا واعف عنا واقبلنا وتجاوز عنا إلهنا إلهنا يا الله يا الله حقق رجاءنا في موعودك واجعلنا من أهل مرضاتك واجعلنا من أهل مرضاتك حقق رجاءنا في موعودك وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك املأ قلوبنا به حب لك وخشية منك وتوكل عليك وشوق إليك إجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عفو وغفران ورحوة ورحمة وامتنان وخلود في الجنان ونجاة من النيران فجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة رغيدة. اللهم اجمعنا في هذا المكان المبارك أعوام عديدة وسنين مديدة. يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.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 وزد صلاةً وسلامًا على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.